اللهُ النور كشمسٍ أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن بشروه أرسل الفجر السلام. إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أدشروا أرسل الفجر سلام قال يا جند البيارط سأرامكم بالتحام كنوا برقا وصواعب وارشقوهم بالسهام. قال يا جند البيارط سأرامكم بالتحام كنوا برقا وصواعب وارشقوهم بالسهام. وارشقوهم بالسهام. تغذوهم وقتلوهم حيثما وجدتموهم وضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم هو وإن جاء إلي لن يلاقي فوجا قسم مني ووعد لا نجوت إن جاء هو إن جاء إلي وقسم مني ووعد لا نجوت إن لا نجوت النجاة تقص في اليوم فإن جبل جبل يدع حماس كلما تنزل ضرب كلما كلما نرفع راس نحن رقم عالمي يدفعل كل ما مدار نزع القدس بسيف لا سلام للانتكاس نحن رقم عالمي يدفعل كل مدار نزع القدس بسيف لا سلام للانتكاس لا سلام فأخذوهم وأغتلوهم حيثما وجدتموهم أضربوا كل بلال بدم ستغرقوهم هو إن جاء إليا لن يلاقي فرجاء أقسم مني ووعد لا نجوت إن نجاء أهو إن جاء إليا مني لا, نجوت إن لا نجوت إن نجا أو يعلو الذل في نبرهة أو له يبدو لسانا ورب قاطعوه مثل ما, مثل ما كان زمان ثم نكسوه غلافا ثم نسقيه هواء ثم نعطيه عدوة يلقى في الذل مكان ثم نكسوه غلافا ثم نسقيه هواء ثم نعطيه عدوة يلقى في الذل مكان